أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في وَمَا وما يأتيهم من نبي كَانُوا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أَشَدَّ مِنْهُمْ منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سولا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه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 وجعلوا الْمَلَائِكَةَ الذين هم عباد الرحمن إناثا أَشْهِدُوا خلقهم ستكتب شهادتهم وَيُسْأَلُونَ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه واننا على آثارهم وإنا على اثارهم مقتدون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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وقومه إنني براء مما تعبدون إِلَّا الذي فطرني فَإِنَّهُ سيهدين وجعلها كَلِمَةً بَاقِيَةً في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أَوْ تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين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 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه اسره من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين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 ولما ضرب ابن مريم مثلا إِذَا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمَنُوا بِآيَاتِنَا وكانوا مسلمين ادخلوا الْجَنَّةَ أنتم وَأَزْوَاجُكُمْ تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتند الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون